تذكر انما انت مذكّر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم